لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من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 Sözü Hesabına Allah, Söyletiğini Allah, Min Tazlihi ve Rəzülüğüne, İnaa İlla Allahı Rabbıdı, İnaa والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وَفِي وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم